وَإِذْ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ وَفَأَضَلْنَا مِنْهُمْ طَائِفَةً وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنِ اتَّقُوا مُوسَىٰ ۖ وَلْيَكُنْ لَكُمْ فِي مُوسَىٰ مَا آتَيْنَاكَ بِقُوَّةٍ ۖ ما, مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا برية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نكصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَمْ شِئْنَا نَغَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكرب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القرم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون وَنَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِئِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ